فَظُهُ إلَى أَثَالِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحِيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَا يُحِيِّ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير